وَإِذْ قُلْنَ دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حِينَ شَأْنُ رَغَدُوا وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدُوا وَقُلْنَا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذْ إِسْتَسْقَى مُسَارِقُونَ فَقُلْنَا ضِبْعَصَاكَ الْحَجَرَ فَجَرَتْ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ عَشْرَةٌ عَيْنَةٌ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 افعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انغا بقره صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله بخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 بغافل عن ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون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 قالوا أحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعقلون أ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماليا وإنهم إلا يظنون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 بل من كسب سيئته أحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفقون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا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 ولن تمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرحو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 وما بعضهم بتابع قبل تبع ولئن تبعته أهُم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا إنك إذا اللَّمِينَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتِينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فوال وجوهكم شطره لأن لا لأن لا يكون للناس عليهم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 والفلكة التي تجري في البحر بما يفعنه وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها. وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٍ لَّآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَخْذُ مِن دُونِ اللَّهِ انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ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 وَإِذَا الْقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْحَمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات مما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله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 ليس البراء تولو جهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرء من آمن بالله ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه.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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة, العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.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 فذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة وما له في الآخرة من خلاقة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنًا وفي الآخرة حسنًا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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ وإلى الله ترجع الْأُمُورُ سَلْ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة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 ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم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 تلك حدود الله فلا تعتدواها وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ قَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَجُنَاهٍ عَلَيْهِمَا أَيَّتَ أن رَاجَعَ إِنَّهُ ظَلَّ إِنَّهُ ظَلَّ أَيْ أن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُهُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم أو أكنتم في أرفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن السرا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 وَإِنَّا طَلَقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلَسْفُمَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةٌ نِكَاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المشطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فذكر الله كما علمكم ما لم تكنوا تعلمون والذين يتوثّعون منكم ويذرون أزواجه ووصية لأزواجهم متى عن إلى الحون غير إخراج فإن خرجنا فلجنا عليكم فيما فعلنا في أنفسنا مما معروف والله عزيز الحكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 فمن شرب منه فليس مني وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَطَاقَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهم بروح القدس ولو شاء الله ما قتذل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْمَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْمَى لَنْفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله أسعى من ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن ونظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم جعل على كل جبل منه جزءا ثم دعهم ثم دعهم ليأتينك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم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 كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتئق لها ضيعفين فإن لم يصبها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا ولا تيمن الخبيث منه تنفقون ولستم باخدين إلا إلا أن تغمضوا فيه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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُقْتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنى من التعف في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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ الَّذِينَ لَا يَبْخَسُونَ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ لَهُ وَكِيلٌ فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداغما